يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد رققم <تصفيق> فاني وَرَكْبٍ فَسَنَسُ وَرَكْبٍ وَإِلَٰنِ الْمُصِيرِ يَعْلَمُ الله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من بشر يهدوننا فتفروا وتولوا واستغنى الله والله am um... uh -oh. ما <تصفيق> يجبنا O der go me bi ta ti